ياات الاضافه كقالون ادلليني سكن واخوتي ورب افتح اصلا, أصلا وسكن الباب فحملا سوى عند لامع عف الا الندا وغير محيايا من بعد اسمه واحد فنولا عبادي لا يسمو وقوم افتح له وقل لعبادي طب فشاوله ولا لا دا لامع عف نحو ربي عبادي لندا لندا أهل لا ندا مسني اتني اهلا كريم